يقول السائل هل يقال إن أركان الإيمان داخلة في معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه الكلمة هي أساس دين الله تبارك وتعالى ودين الله جل وعلا قائم على لا إله إلا الله ولا إله إلا الله تعني الخضوع لله عز وجل وتعني العلم وتعني التصديق وتعني الاستسلام والانقياد كل هذه المعاني تعنيها هذه الكلمة فلا إله إلا الله تعني أن يعظم وان يخضع له ويذل وأن يفرد وحده بالعبادة وأن يقصد وحده وأن يطاع فجميع هذه المعاني كلها داخله في لا إله إلا الله نعم يقول ذكر الشيخ الإسلام من في الواسطية أن الإيمان هو قول القلب وعمل القلب ما المراد بقول القلب وعمل القلب قول القلب الاعتقاد الذي يكون في القلب الذي هو الاقرار. الذي هو الأساس الذي يقوم عليه الدين وعمل القلب الأعمال التي تكون في القلب مما هو زائد على الاقرار. مثل الحياء مر معنا والحياء شعبة من شعب الإيمان والخوف والخشية والإنابة والتوكل والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب الكثيرة والسلف رحمهم الله يقولون الإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل ويقصدون بالقول قول القلب وقول اللسان ويقصدون بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح عمل ال ال القلب وعمل الجوارح وال العمل الظاهر والباطن داخل في مسمى الإيمان والقول أيضا الظاهر والباطن داخل في مسمى الإيمان لأن ال ال القلب يقول ومطلوب منه ال القول الذي هو الاعتقاد أن يعتقد. والقول إذا أطلق في مثل قوله تعالى قولوا آمنا بالله قل آمنت بالله ثم استقم يتناول قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا وهذا هو الأصل نعم